بوك تو ألتمش دارت أربعة وستون أربعة وستون ألمسوز يانت بير النفي واحد النفي واحد سوز جو لا افهم الكلمه لا افهم الكلمه جملي anlamıyorum لا افهم الجمله لا افهم الجمله لا افهم المعنى, لا أفهم المعنى. المعلم أأرد هل أنت تفهم المعلم هل أنت تفهم المعلم إييت نعم أفهمه جيداً نعم أفهمه جيدا. المعلمة المعلمة. أرتمي هل أنت تفهم المعلمة؟ هل أنت تفهم المعلمة؟ إيهت إي نعم، أفهمها جيداً. نعم، أفهمها جيداً. إنسانlar. الناس الناس انسانları anlıyor هل انت تفهم الناس هل انت تفهم الناس hayır لا لا افهمهم بشكل جيد لا لا افهمهم بشكل جيد kız <الصديقه> arkadaş الصديقة الصاحبة الصديقة kız arkadaşınız var mı هل لديك صديقة هل لديك صديقة evet var نعم لدي صديقة <ـ> نعم <تنام> لدي صديقة kız الابنة. kız var mı؟ هل لديك ابنة؟ هل لديك yok. لا. ليس لدي ابنة. لا. ليس لدي ابنة.